الصلاه جامعه صلاه خشوع في الله الله اكبر الله اكبر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 قَد عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إلى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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبس به نفسه ونحن أقرب إليه من حذر الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذاته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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وَقَالَ قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع الذي جعل مع الله آخر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 وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا مَا توعدون لكل أواب حفيظ مَن خَشِيَ رَبَّهُ مِنَ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزيد. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقُبُوهُ فِي الْبِنَادِ هَلْ مِنْ مُنْقِذٍ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات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 وذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ تَرWَابِيَةَ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ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 رِجَالِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ منكم خافية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 اكلوا واشربوا هنيئا بِمَا أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول, فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية مَا أغنى عني ماليه هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ على طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ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 وإن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله, الله أكبر